بوك تو سورك تري ثلاثة واربعون ثلاثة واربعون في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تم يزو بارك تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان طعم هي جيرفاي هنالك الزرافات هنالك الزرافات ده هي ودمدي اين الدببه اين الدبب ده هي اسلوني اين الفيله اين الفيلة؟ داي يا زмии اين الحيات؟ اين الحيات؟ داي ليفي اين الاسود؟ اين الاسود؟ يا مايو فوتو ابارات معي كاميرات صور معي كاميرا صور я маю також відеокамеру. Маю камеру відео. Маю камера відео. Де є батарея? Айна туджуд баттария? Айна туджуд баттария? Де є Айна туйур аль Айна туйур аль داي كانغورو اين الكنغر اين الكنغر داي نوسوروغي اين وحيد القرن اين وحيد القرن داي تواليت اين توجد دوره مياه حمام اين توجد دوره المياه تام يي كافيه هناك مقهى هناك مقهى دعيه ريستوران هناك مطعم هناك مطعم ديه ور بلودي اين الجمال اين الجمال ديه غوريلي اي زيبري اين الغوريلات والحمور الوحشيه اين الغوريلا والحمور الوحشيه؟ ديت تايجري وكركوديلي. اي اين النمور والتماسيح؟ اين النمور والتماسيح؟